فَلَا نَسْأَلُ عَنْ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلُ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن فَقَلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 قال فبما أويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم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 نا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبديا لهما ما ما وريا عنهما من سوئاتهما وطالما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما من الناصحين فدلهما بغرور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 إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا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 أَبَأَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءَ اتقولون على الله اتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم, تعودون كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون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 وَْإِنَّ ماَا حَرو مَ رَبّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَماَا بَقد وَْإِثمَ وَبَغَ بِغَيير الحَّ وَأَن تُشِكُ بِالل وَأَن تُشْكُ بِالَّهِ مَانَ يونَزّل بِ صُطانَ وَأَ تَقُوا على اللهَّهِ مَا ل تعلمون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 هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت امه لعنت اختها لعنت أختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخرىهم لاولهم ربنا ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا, فآتهم عذابا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولاكن لا تعلمون وقالت أولهم لأخرىهم فما كان لكم علينا من فضل فذوق العذاب, فذوقوا العذاب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 الجنه ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش اللهم اجنبنا النار لهم من جهنم مهاد لهم من جهنم ميعاد ومن فوقهم عوارد. وكذلك نجزي الظالمين والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها لا نكلف نفسا إلا اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 وما كنا لنهتدي لولا الله وما كنا لولا ان هدانا الله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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عواجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنسا لاهم <تصفيق> ونادوا ونادوا اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا قالوا ربنا, قالوا ربنا, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الآراف رجالا يعرفونهم, يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَهَاءُ الذين الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ. أدخلوا الجنة،, ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، ونادى أصحاب النار، أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا. ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة علينا علينا الله أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم, ننساهم. فاليوم ننساهم. ننساهم. ننساهم كما نسوا, لقاء يومهم هذا كما نسوا لقاء يومهم هذا، وما كانوا بأياتنا يجحدون.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 قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء اف يشفعوا لنا فهل لنا من شفعاء يشفعون لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم قد خسروا أنفسهم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 حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه, سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا, فأخرجنا به من كل الثمرات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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال, فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملؤ من قومه اننا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلاله ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وانصح لكم وأعلم, وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ليُذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوا فَأَنْجَيْنَاهُمْ الَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينٍ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 قال يا قوم ليس بي سفهه يا قوم ليس ولكنني رسول من رب العالمين ابلغكم رسالات ربي وانا لكم ناصح امين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 لفضيله <تصفيق> تفلحون. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ونذر ما كان يعبد اباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب اتجادلونني في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 فأنجينا والذين مَعَهُ معه برحمه منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه قالوا ان بما ارسل به مؤمنون قال الذين استكبروا ان بالذين امنتم به كافرون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 فتولى عنهم وقال وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.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 إنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا إلا أن قالوا أخرجهم من قريتكم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطارا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم الله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 لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعِيبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ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 وقال المنأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم, شعيبا لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم, وقال فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسأ على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضرا لعلهم, لعلهم يضرعون لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَأَ أَيْ يَأْتِيَهُم بَأْسٌ أَبَيَاتَ أَيْ يَأْتِيَهُم بَأْسٌ أَبَيَاتَ وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأس ضحى أن يأتيهم بأس ناضحا وهم يلعبون أفأمينوا مكر الله أفأمينوا مكر مكر الله فلا يؤمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أو لم يهدي الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشأ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 قال بين قال نعم وانكم لمن المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما, وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوا هُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صادرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب عالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنت به قبل أن أذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم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 ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحي نساءهم واننا فوقهم قاهرون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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمَسَاوَمَ مَنَعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ ولكن اكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمنن لك, لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل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 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم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 يُقتِلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعدْنَا مُوسَى ثَلَافِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَا بِعَشْرٍ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 سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإيَّا روا كل آية لا يؤمنوا بها وإيَّا روا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإيَّا روا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن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 اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في ايديهم وروا انهم قد ضلوا قالوا قالوا ان لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونا من الخاسرين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 قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك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 وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون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 قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء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 قال عذاب اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه عندهم في التوراه والإنجيل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 وَيَذَرُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي إِلَى مَعَهُ أُولَائِكَ أُولَائِكَهُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض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 ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناه اثنتين عشرة أسباطا أماما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتين عشرة عين قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنْ وَالسَّلْوَاتِ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكلوا هذه القرية وكلوا, وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا, ودخلوا الباب سجدا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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذَا تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَا تَعِظُونَ قَوْمًا لم إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ لفضيله يَتَّقُونَ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 مَا نَهُهُ عَنْهُ قُلْنَا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ان ربك لسريع العقاب ان ربك لسريع العقاب وانه لغفور رحيم وقطعناهم في الارض اماما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم وبلوناهم وبلوناهم بال حسنات والسيئات لعلهم يرجعون لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإي أتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ ألم يؤخذ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 وَأَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَقَامُ الصَّلَاةَ إِنَّا عَلَى نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ وَإِذْ نَتَقَنَّ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلْتُ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم, وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامه إن إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ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 وعتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه أخند إلى الأرض واتبع هواه وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَالًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْنِمُونَ مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ من مِنَ الْجِنِّ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 ايكهم الغافلون ولقد ذرانا جهنم مكث فيه كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم اعذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون لله الاسمال الحسنى فادعوه بها فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في اسماءه سيجازون ما كانوا يعملون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 أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ الله؟ وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون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 لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِي مَا آتَاهُمَا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 أم لهم أذان يسمعون بها؟ قل دع شركاءكم ثم كي دون فلاتنظرون إن ولي الله الذين نزل الكتاب وهو